بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أوليان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 إِنَّ اللَّهَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى عَلَيْبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا زِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بدات الصدور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 نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليظل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوهُ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْهَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إن يا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.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 ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى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 أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ فوقها غرف مبنية تجري تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد Alem tono anna wora a, zelle mi na sama i فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه, مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه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 أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ شرح الله صدره للإسلام؟ فهو على نور من ربه.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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لقد شعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يَشَاءُ وَمَن يُظِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ أَفَمَنِ اتَّقَىٰ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا وقيل للظالمين دوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ربنا الناس في فهم القران من كل مثل لعله لعلهم يتذكرون قرآناً عربيا قرآناً عربياً غير ديه يوجل لعلهم ضرب الله مثلا رجلا فيك شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله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 مَنْ أَظْلَمُ مِنْ, من كذب كَذَبَ الله اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصُدَقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ أليس في جهنم مثوى لِلْكَافِرِينَ والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم ويجزيهم اجرهم باحسن الذين كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له من هادئ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرائط ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره هل هم نكاس فاتو ضره أو أرادني برحمه او أرادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيكَ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَاسِبَ الْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ومن ظل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 أم اتخذوا من دون الله شفاء أولو كانوا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 قل لله هم السماوات والأرض قل لله هم السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا أَنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لان لقوم يؤمنون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 انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان وَأَسْلِمُوا لِلَّهِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ طَمَمَلاتٌ صَرُوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إليكم من ربكم من من قبل أي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس. ام تكون نفسي يا حسوتا على ما فردت فيه جنب بالله وإن يا حسوتا على ما فردت فيه جنب بالله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حيت أَوْ تقول حين تَرَى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بل قد جاءتك انت فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له نقالد السماوات والأرض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 وما قدم الله حق قدره وما قدم الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطوجات بيمينه سبحانه وتعالى عما عم يشركون ونفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاه قيام أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وزيئ بالنبيين والشهداء وقضي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 قال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زبراء حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صدقنا وَعَدَهُ وَأَوْرَتَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ من الْجَنَّةِ حيث نشاء فَنَغَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافٍ حافين من حول العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين